كانت حكمة والدي تقول قد تختلف وجوهنا من شخص إلى آخر في اللون والحجم والعيون لكننا وجه واحد في عيون ابن صهيون. يا أيها البطل في وجه من ترفع سلاحك في وجه عدو استباح الأرض واستباحك أم في وجه من جراحه هي نفس جراحك في وجه من ترفع سلاحك يا كنزنا المكنون يا مقلة العيون ألي هذا الحد وصلنا ليس القتل جنون يا أيها البطل في وجه من ترفع سلاحك هل نسينا أن دم المسلم على المسلم حرام هل نسينا أن المسلم عند المسلم لا يضان هذه وصية الرسول محمد قتل الصديق وذبح الحمام والله حرام أفيقوا استيقظوا قوموا يا نيام أنتم تذبحون بعضكم وغيركم في أحضان العهر ينام على من ترفعون السلاح على الصابرين على الجائعين على الصامدين المرابطين أم على من شردنا وضيعنا منذ سنين من ترفعون السلاح إسرائيل اليوم في عيد وموتنا هو الخبر السعيد ما ما ييتم فينا الوليد ونذبح من الوريد الى الوريد سامحنا يا جريح راح الذي من أجله جرح شيء من الخجل شيء من الخجل أما أنكم ما عدتم تخجلون بوجه من ترفعون السلاح بوجه من ترفعون